الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من اره محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد فاننا في صيام العشر في شهر الله تعالى فان هذا للشوق لصوم العشر من شهر صفر بعام 30 بعد الهجره النبيه صلى الله عليه وسلم قال امام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد عن ابن ابي حاتم ان سلمى بنت ابو عطال قال نبي صلى الله عليه وسلم من ضحك احتقارا ليدان الله الذي تسكن وبقي في من شيء فدمى كان ضاحك وبقي الله <مالضح منكم> ي يتمقال يجب عن بعدلى ثالث نوططية في البيت من شيء فلما كان الععمل المص القال يا وصل الله نفعل كما فعلنا عمل الماضي ق تقول وأطب والخم ذلك الععمل كان بال الناس جد فطري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التمعود أما بعد هذا الحديث الثامن من ثلاثيات الإمام المخاري رحمه الله وأيضا من حديث سلمة من الأكوى وقد مرت من ترجمة سلمة من قبل هذا الإثناد يعني تكرر مرارا قبل ذلك في الحديث السابق وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي من الصحيح تحت باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما ينتزود منها ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها نعم. والأضحية قد جاءت في لسان العرب على أربع لها كما نقل هذا ابن منظور في لسان العرب عن ابن الأعراضي, عن ابن الأعراضي أنه قال في الأضحية في أربع لغات أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسر الهمزة وهي التي تجمع يعني كلاهما يجمع على أضافي أضحية وإضحية <تصفيق> اللغة الثالثة ضحية وهي على وزن فعيلة والجمع ضحايا واللغة الرابعة أضحاط أضحاط والجمع أضحى أضحاط والجمع أضحى أضحى كما يقال ارطاة وارطا وارطا يعني اضحات على وزن ارطاه وهذا أيضاً وقول وقول الجوهري, الجوهري في كتابه الصحاح في بيان في بيان لغات الاضحيه فهي أضحية وإضحية وضحية وأضحية وهناك من ادعى أن فيها فما هي لغات ولكن هذه اللغة الأربعة هي مشهورة والأضحية شرعا هي اسم لما يصبح هي اسم لما يصبح من حيوان مخصوص اي جاء ذكره في الشرع وهي بهيمه الانعام على الراجح في وقت مخصوص والوقت الذي يسرى فيها الذي يسرى فيه الاضحيه وياتي ذكره الخلاف فيه وقد اختلف الغلماء في حكم الأضحية فذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابها على خلاف بينهم في هذا الاستحباب فهل هو سنة مؤكدة أم وهذا أيضا هو قول جمهوري الصحابة من كبار الصحابة أن الأضحية مستحدة ليست واجبة وممن قال لهذا الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم كم أخرج هذا البيهقي وغيره بسند صحيح عن حضيفة ابن أسيد أنه ذكر أن أبا بكر وعمر كان لا يضحيان خشية أن يقتضى بهما أي في إجاب هني كان يتركان الاقصيه خشيه ان يظن الله ن ان هى وضى الأثر قد صححه الإمام الألباني رحمه الله في إرغاية الغليم الأثر الثاني عن الصحابة ما جاء عن أبي مسعود الأنصاري رجل الله عنه وهو ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسنة الصحيح عنه أنه قال لقد هممت أن أدعى الأضحيته وأنا موسر بها يعني وأنا عندي القدرة عليها مخافة أن يحسب أن حتم أواجب وفي لفظ قال مخافة أن يرى جيراني أنها حكم علي الأثر الثالث ما قد أخرجه عبد الرزاق أيضا في مصنفه بسند صحيح عن بلال عنه وقال ما أبالي وضحيت بديه وأن اتصدق بثمنها على ياتي من مغبر تحب الي او حب الي من ان اضحي بها و الاثر الرابع ما قد معلقه البخاري بصيغه الجزم في اول باب أول باب الكتاب محتمل الأضاحي من الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال الأضحية سنة ومعروف هذا الأثر قال الحافظ في الفتح وصله محمد بن سلم في مصنفه بسند صحيح أحمد بن كان له مصنفات والتي جاءت مدمجة في ضم كتب السنن والصحاق والمساني في مبات الزاكرة الآثر الخامس ما قد أخرجه ابن حزم في المحلة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل سأله شعبة ابن تمين قتلت أضحيتي قبل أن أذبحها أو قتلت أضحيتي قبل أن يعني ماتت أو أصيبت في حادث اتصلت فقال شعبه فسالت ابن عباس فقال لا يضرك فهم لا يضرك يعني انها ليست واجبه عليك ارا هذه الاثار تدر على أن الصحابة ما كانوا يرون وجوب الأطحية لهم أنهم كانوا يتركونها أحيانا لم حتى لا يظن الوجوب هذه من المواطن التي يعني نستشهد بها في بيان أهمية فهم السلف في الكتاب والصم فالعبرة بفهم السلف لا بما تمليه العقول فمن يعني يتأمل في هذه الآثار يقول كيف يفعلوا الصحابة هذا هم السلف فنقول لأن الدين ليس بالرأي الذي يظهر أنهم ما فعلوا هذا إلا بناء على يعني على شبه اتفاق بينهم على هذا الحكم ليست اجتهدات فردية الذين قالوا بالوجوب هم نذر يسير استدلوا بحديث أبي هريرة وذي أخرجوا أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان لهم ساعة ولم يضحي فلا يقربنه صلى <تصفيق> من كان لو ساعد ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا الحديث قد كنت فققت القول فيه قديما وانتهيت إلى أنه موقوف على الهريرة كما رجع هذا طائفة من المتقدمين ومن أهل العلم المعاصرين أن الحديث موقوف على أبي هريرة لا يسخ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح لا أقول أهلا فيصير هذا القول قولا لصحابي ويعد أبو هريرة مخالفا هذا الجمع من الصحابة إن, إن يعني أخذ من قوله أنه يرى الوجوب وإن كان قوله محتملا أنه من كان له الساعة ولم يضحي فلا يقرب أنه هذا لعله على سبيل الحظ والتأكيد على ولكن أيضا لا يؤخذ منه وحده الوجود وقد جاءت أدة آثار عن التابعين أيضا من كانوا لا يرون وجوب الأضحية كما أو مثلة هذا ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه علي بن جريش أنه قال قلت لعطاء أواجبة الضخية على الناس فقال لا مقدبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هي مشروع لكن ليست واجبة ليست واجبة ومن أدلة الجمهور على الاستحباب أيضا ما قد أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأفاره هذا حديثه قد اختلف فيه أيضا بين الوقف والرفع قد أخرجه مسلم مرفوعا في صحيحه ولكن الراجح فيه الرفع ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد رواه جمع من الثقاة عن مالك مرفوعا وخلفهم من لا يعني يصل إلى مرتبتهم ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قال بالوجوب قد رد, رد استدلال الجمهور من هذا الحديث وبيّن أن الحديث لا يدل على استحباب ولا إيجاب لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضخي فليمسك علق هذا على إرادة العبد هذا لا علاقة له بإيش مسألة الاستحباب من عدمها لأنه علق أمرا أو علق مسألة بأمر آخر يعني علق مسألة الإمساك عن الأخذ من الشعر والظفر بإرادة الأضحية وهذا لا يظن على إيجابة لاستحباب <تصفيق> يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الواجب لا يعلق بالاراده اه امم ا امم فالذين استدلوا بالاستحباب الذين استدلوا من هذا الحديث على الاستحباب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علقه على الإرادة والواجب لا يعلق على الإرادة فاعترض القائلون بالوجوب على هذا الاستدلاب وفصّروا الإرادة هنا في الحديث بما وضد السهو مجرد التخير لأنه غير, لأنه غير مخير لأنه غير, لأنه غير مخير قالوا لأن التخير يقع في المباح كما نقل هذا الزيلعي في كتابه تبين الحقائق وقال الشيخ الإسلام رحمه الله ونفات الوجوب ليس معه النص فإن عمدتهم قولوه صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ يعني قال قالوا الواجب لا يعلق بالإرادة هذا كلام مجمل يعني أراد شيء الإسلام أن ينفي استدلال القائلين بالاستحباب هذا الحديث في قولهم إن الواجب هنا في حديث أم السلمة لا لو كان واجبا لا يعلق بالإرادة لا يقول الشارع في أمر واجب من أراد أن يفعله فليفعل كذا إذن الله كان واجبا لا يعلق بالإرادة فقال الشيخ نفسه هذا كلام مجمل فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد فيقال ان شئته ففعله بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاخسلوا وجوهكم وقد قدروا فيه إذا أردتم القيامة وكذا في نحوه من النصوص واستدل بقوله تعالى إنه إلى ذكر للعالمين لمن شابه أن يستقيم وقال ومشيئة الاستقامة واجبة يعني يجب على كل عبد أنه أن يستقيم وأن يريد الاستقامة فقاله أيضا فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي فإنما تجب على القادر هو الذي يريد أن يضحي إلى آخر كلامي وبلا شك ما قد رد به شك والسلام هنا على الجمهور صواب يعني لا حجة في حديث أم سلم على الاستحباب وعدم الإيجابة يعني لا يؤخذون لا استحبابا هذا حق ولكن العبرة في هذا بما جاء من أثار الصحابة التي ذكرناها يعني استدلال الجمهور على العدم الإيجاب الحديث أم سلمة لا وجه له فما باين الشيخ الإسلام هذا وهذا حق معمير. أصاب الشيخ الإسلام في رد استدلال الجمهور بهذا الحديث ولكنه رحمه رحمه الله يعني ما جاء برد على آثار الصحابة الذين يعني قالوا كلهم بالاستحباب فيما ذكرنا ومن أدلة الجمور على الاستحباب أيضا ما قد جاء من حديث جابر رضي الله وهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ثم قال هذا عني وعن أهل بيتي وقال في الثاني وهذا عن أمتي وهذا عن أمتي فقال الجمهور هذه التضحية من النبي صلى الله عليه وسلم أمته تجزئ عن كل من جاء بعدهم يعني ترفع الوجود عن كل من جاء بعدهم هكذا قالوا هذا الحديث قد جاء من عدة طرق ومعدة شواهد يصح بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بكبش وضحى به عن أمته فكما قال الزركشي فمن لم يضحي منا فقد كفاه تضحية النبي صلى الله عليه وسلم وناهيك بها أضحية ونهيك بها أضحية ولكن هذا الكلام لا يعني أننا نزهد في هذه الشعيرة انت يا ابي لا شك من شعائر الاسلام ولكن الكلام يقتضي عدم اجاب ما لم يوجبه الله عز وجل نعم والنهي عن التكلف هذا الامر وان لا ينكر على من لم يضح وقد ذهب أو يعني جاء في نذهب الشافعي هو أحد أخواني الشافعية أن الأضحية فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقطت وسقط الوجوب عن الباقي وإذا قد يكون له وجه من نحية أنه بلا شك هذه الشعيرة يجب أن تقام في الجملة يعني على الكفاية يعني لا يصح أن تترك أذي الشعيرة بالكلية و ولذلك قال أهل العلم ولا خلافة في كون الأضحية من شرائع الدين وعند الشافعية صنة مؤكدة على الكفاية هذا الخول المشهور في ماذا بالشافعية إنها صنة مؤكدة على الكفاية وفي وجه آخر للشافعية أنها من فروض الكفاية وإن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر فالذي ذهب إلى الوجوب أبو حنيفة وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمين رحمه الله تعالى وعن مالك في رواية أنه قال بالوجوب أيضا على المقيم الموسر يعني هناك رواية عن مالك بالإيجاب أيضا وان كان مالك لم يقيد هذا بالمقيم انما قيده بالايه فقط وخالف ابو يوسف من أصحاب ابي حنيفه وكذلك خالف اشهب ومن المالكيه توافق الجمهور من ايش من استعباد روايات منها أنه قال يكره تركها مع, القدر مع القدرة يعني أنه ذهب الاستحباب مع كراهة الطرق مع القدرة وفي رواية أخرى عنه أنه قال إنها واجبة لكن المشهور عن أحمد والاستحباب مع كراهة الطرق من القدرة الذي ورد في الحديث عن الادخار فوق ثلاث منسوخ باتفاق العلماء كما نقل هذا ابن عبدالبر في التمهيد وغيره أن الحكمة بإيجاب أو أن الحكمة بتحريم الادخار أي ادخار لهم الأضاحي فوق ثلاث بعد ثلاثة أيام من الذرح وهي تقدير بعض أهل المتقدر بأيه التشريق هذا كان في أول الأمر فقط وكان لعلة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم العلة أنه قد جاء أضياف وكانوا فقراء في هذه السنة فحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطها أولئا ما يكفيهم وأن يكرموا فلذلك أمر بهذا نعم و لهذا جاء الأمر بعد ذلك منه صلى الله عليه وسلم لما سألوه في العام المقبل هل يفعلون ما فعلوهم في هذا العام الذي مضى فقال لهم آمرا كلوا وأطعموا وادخلوا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعين فيها وقوله كنوا وأطعموا والدخلوا هذا الأمر جاء بعد حظر وكما قال الأصليون الأمر الذي يأتي بعد حظر يفيد الإباحة لا يفيد الوجوب يعني لا يستدل هذا على إيجاب الأكل من الأصحية أو على إيجاب الادخار منها أو على إيجاب الإطعام منها لا ليس واجبا ولكنه أمر جاء بعد نهي أو حضر فأفاد الإباحة الإباحة الأكل والإطعام والإدخار وقد ذهب الشافعي إلى الاستحباب تقسيم الأضحية إلى ثلاث أجزاء فإحنا جزء للطعام وجزء للصدقة وجزء للهدايا هذا التقسيم لا يدل عليه الحديث أن الحديث ليس فيه تفليث وإنما هو أباح الطعام أو الأكل منها والاندخار والصدقة وأما التقسيم إلى ثلاث أجزاء هذا لا دليل عليهم للسنة وإنما من أحب أن يأكلها كلها فلو هذا من أحب أن يتصدق بها كلها فلو هذا من أحب أن يتدخرها كلها لنفسه فلو هذا ولا تقيض في الشرم الله ماذا نكون نتينا عليه لما تيصر من فائد هذا الحديث صلى الله على محمد وآله وسلم نمتقل منه إلى